يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويرفع والله غفور رحيم